يوم yo الله أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ <تصفيق> إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ulâ in şeytan in كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي إن الله قبي عزيز بالله واليوم الآخر يواد دون من حد الله ورسوله you are No! Ve رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا صدق الله العظيم